اعدن قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا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 ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون يَوْمَئِذِي وَفَّهُمْ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ يَوْمَئِذِي وَفَّهُمْ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات اولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم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 والله يعلم ما تبدون وما تكتمون الله اكبر الله هو اكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يضل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضبن من ابصارهن وقل للمؤمنات يغضبن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن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 ابو عولتهن او ابنائهن او ابنائهن او ابناء ابو عولتهن او اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخوانهم او بني اخواتهم او نسائهم او ما ملكت ايمانهم او التابعين او التابعين غير اول الاربه من الرجال او اطفال الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن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 ان يكون فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع العليم وليستعفف الذين لا يجدون نکاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا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 وَلَقَدْ أَنزَلنا إِلَيْكُم آيَاتٍ مُبَيِّناتٍ وَمَثَلاً وَمَثَلاً مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم وَمَوْعِظَةً وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ